ويتهون والبيت فاض و النص ولا حد بايهدم ولا دمع الطفل بعدت وجع يستنى الغايب ولا يرجع وينام في حضن الهم <تصفيق> ازاي بيحكمنا الغضب على غفلة ويبقى سبب الهجر يبقى الحل الاسرة بزرت مجتمع تضعف تهز المجتمع ويدفع تمنها الكل ازاي بيحكمنا الغضب على غفلة ويبقى سبب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 يستنى الغايم ولا يرجع وينام في حضن الهم في دقائق كم عشرة بتخلص وتهون والبيت يفضى وينقص ولا حد بقى يهتم ولا دمع, ولا دمع الطفل بقى يمتع يستنى ولا يرجع وينام في حضن الهم